في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهم وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 122. إذا مسه الشروج زوعا 123. وإذا مسه الخير منوعا 124. إلا المصلين 125. الذين هم على صلاتهم دائمون 126. والذين في أموالهم حق معنون 112. للسائل والمحروم 113. والذين يصدقون بيوم الدين 114. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 115. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون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 تَنعِيم كَلَّا إِنَّ خَنَقَنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّنَا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون